إِذْ يُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاغْرِبُوا فَهُطَى الْأَعْنَاقِ وَاغْرِبُوا مِنْهُمْ كُلْ يا بنا